مدرسا من الدرب قولنا نحن في خط علي وخطونا ووضعنا الكف في كف علي وأخذنا الحب معنا من معانيه علي ونشرنا راية التوحيد من اسم علي ونشرنا راية التوحيد من اسمه مذ رسمنا الدرب قلنا نحن في خط عليه وخطونا ووضعنا الكف في كف عليه وأخذنا الحب معنان من معانيه عليه ونشرنا راية التوحيد من اسمه عليه وان شعرنا رايه التوحيد من اسمي عندها قد جاءنا السهم وعدوا واللي عليه كم شهيد قد تهوى جرمه, جرمه حب عليه لكن صرخه منا قد علت يا علي يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ يَا حَبِيْبِي يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ يا, يَا حَبِيْبِي مدرس من الذرب قلنا نحن في خط عليه وخطونا ووضعنا الكف في كف عليه وأخذنا الحب معنا من معانيه عليه وان شرنا رايه التوحيد من اسم علي وانا شرنا رايه التوحيد من اسم علي عند ها قد جاءنا السهم وعد واللي علي كم شهيد قد هواه جرمه حب عند قد جاءنا السهم وعد واللي علي كم شهيد قد تهوى جرمه أهو لكن الصرخة منا قد تعالت يا علي يا علي يا علي يا حبيبي يا علي يا علي يا علي يا حبيبي يا... أعد أعد مذر رسمنا مذر رسمنا الدرب قلنا لحن في خط علي وخطونا ووضعنا الكف في كفه وأخذنا الحب معنا من معانيه ونشرنا راية التوحيد من اسم عليك ونشرنا راية التوحيد من اسم عليك عندها قد جاءنا السهم عدو اللي عليك كم شهيد قد هوا جرمه حب عليه عندها قد جاءنا السهم عدو ولي عليه كم شهيد قد هوا جرمه حب عليه لكن الصرخة مننا قد تعالت يا علي لكن الصرخة مننا قد تعالت يا علي يا علي يا, علي يا حبيبي يا علي يا علي يا حبي علي الحبه يسري على دربي وفي جسمي ويجري عبر أشتائي ويجري داخل عظمي فلن انزاح عن حبي وهذا الحب في دمي ولن تستيعي هذا وهل تجليهم دمي علي الحب يسري على دربي وفي كسمي ويجري عبر أشتائي ويجري داخل العظمي من انزاح عن حبي وهذا الحب في دمي ولن تستيعي هذا وهل تجليه من دمي يا علي يا علي يا حبيبي يا علي يا علي يا أي حر يرفض الظل سيلقى في السجون انت وياي تقول في السجون آخر شيء وأنت فلطم أيضا لخليك إن شاء الله أي حر يرفض الظل سيلقى في سجون أي حر يحمل الفكر سيلقى في سجن أي حر يطلب الأصلح يلقى في سجن ايو حر كل حر هكذا الدرب يكون ايو حر يرفض الضل سيلقاه ايو حر يحمل الفكر سيلقاه ايو حر يطلب الاصلاح يلقاه ايو حر كل حر هكذا الدرب يكون مثل ما موسى ف설ت تاريخه كل الغصو حيث قال الانله يجدي مع الظلم سكو مثل ما موسى ف설ت تاريخه وكل الغصو حيث قال الانله يجدي مع الظلم سكو وامبل عيشه العيش مع الذل يكون هكذا موسى لذا قد في قعر السجوم هكذا موسى لدى حد قيد في قعر السجوء أي حر يرفض الظل سيلقاه أي حر يحمل الفكر سيلقاه أي حر يطلب الإصلاح يلقاه أي حر كل حر هكذا الدرب يكون وانت ماشي لقدام الله خليك وانت ماشي أي حر يرفض الضل سيلقاه أي حر يحمل الفكر سيلقاه أي حر يطلب الأسلح يلقاه أي حر كل حر هكذا الدرب يكوز مثل ما موسى فسلت أريخه كل الغسو تتقال الانلا تجدي مع الظلم سكون مثل ما موسى فسلت أريخه كل الغسق تتقال الانلا تجدي مع الظلم سكون وابل عيش العيش مع الذل يكون هكذا قد قيد في قعر السجود هكذا موسى لذا قد قيد في قعر ام موسى يا سدا دربي رفضت الدل يقدوه ونحن الان قد جينا ومن كفيك جاي نور واه فوا اي من الاصرار والصحوه وسرنا نقتفي الدرب بعزم من بعدها خطوه صد الكرب رفضت الذل يا هتوى ونحن الآن قد ومن كفيك كي نروا فوعي القدر سمناه من الإسرار والصحوى وسرنا نقتفي التربا بعزم بعدها الهتوى يا علي يا علي يا حبيبي يا علي علي النور عيري يا علي